وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقروا ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون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 تَوَائ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ يَطوعًا أَوْ كُرْهًا قَالَتْ أَتَيْنَا قَائِرِينَ فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم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 أองسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام من حساث لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولا عذاب الاخره اخذا وهم لا ينصرون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 دَاءُ الله إِلَّا النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُ بَشِيدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُنُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 وما كنتم تستترون أي يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولا كن ظنتم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 فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْجِلُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِرِينَ وَقَدْ أَوْعَدْنَا لَهُمْ قُرَنًا فَزَيَّنُولَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَاقَ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 لهم في جادع القل جزاء بما كانوا بآياتنا يجهدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضللنا من الجن والإنس جعلوا ما تح تأقد منا ليكون من الأسفل إذ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة.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 ودعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن تَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ نَوِيرٍ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 نَكَتَرَا الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَا آدَمَ سَيُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير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 تُمَّ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَن مَّا جَاءَهُ وَإِنَّهُ لِكِتَابٌ عَزِيزٌ لَّا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 إِنَّ رَبَكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمٍ إلَّا قَانُوا لَوْلا فُصِّلَتْ آيَتُهُ أَعْجَمٍ وَعَرَبِ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 ولقد آتينا موسى الكتاب فاقتلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينه وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه وَمَنْ أَسَاءَ أَفْعَلَ لِكَ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَامِ الْعَبِيدِ إلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وما تخرج من ثمرات من أكماه وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم ينادهم أنشركا إيقاروا أذنكما من نامين شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإما يَنْهُمْ شَرّ فَيَئُوسٌ قَنوط ولا إن أذقناه رحمة مننا من بعد ضراء ما استطوا ليقولن لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْثُسْنَا فَلَنُنَبِّئَنَّ الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غلير وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونآ بجانبه وإذا مسه الشروف ذو دعاء عريض